بسم الله الرحمن الرحيم قومه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 دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم فلم دعائي إلا فرارا وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أخابعهم في آذانهم واستغشوا سيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا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 ولا تذر ولا توم ولا سواهم ولا يأوث ويأوك وانصرى وقل ضل كثيرون ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خف يجهم غرقو فأنقلون رم فلم يجدوا له من دون الله صرا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب لي ولوالدي, ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد العالمين إلا خبارا